وآتيناه آتيناه ومثلهم او و من عندنا و ذكرالعبادین و اسمعیل كل من قَابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَظَنُّوا إِذْهَابَهُ غَاضِبًا وظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأمرا تخير الوارث فاستنجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يحيا سارعون في الخيرات ويدعوننا غرابة ورهبة، وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت. وَجَعَلْنَا مِنْهُ فيها من وَجَعَلْنَا وجعلناها سَمْعًا وَبَصَرًا وَجَعَلْنَا إن هذه أمتكم لا تَمْوَاهِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُنِ وَتَقَطَّعُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌ إلَيْنَا رَاجِعٌ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ والصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي رَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظَالِمِينَ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 خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولاد كعنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى قالوا الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاو لقوم عابدين وما از طرح وی قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَإِن تَوَلَّوْا فَكُلًّا أَنْتُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِن لَهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حُكُمْ بِالْحَقِّ